التسجيل مئة وعشرون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه لقرطبة في الأندلس أثر عظيم في نشر العلم وانتشار العمراني ووصول الحضارة الإسلامية إلى أوروبا وبعد فتح السلطان محمد الفاتح لإسطنبول تقدمت الحضارة الإسلامية واتجهت أوروبا لتستفيد من المؤلفات والآثار العثمانية والإسلامية